إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون هنالك بتو المؤمنون وزلزال زلزال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يوشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحذط الله أعمالهم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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان وفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بويضهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال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 وَمَن يَقُنُّ مِن كُل لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَل صَالِحًا نُؤتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدَنَا لَهَا ذِقَّةً كَرِيمَةً يَا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَكَ أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ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 إن المسلمين <سؤال> والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين <دليك> والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكلين الله كثيراً والذاكلين الله كثيراً والذكريات أعد الله لهم مغفرة وأجر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 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين مِن من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله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 يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً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 فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يئذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا هو ولكن إذا دعيتم فدخلوا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم ولا مستأنسين لحديث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 ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنن عليهم من جلابي بهن ذلك أذنا أي يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله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 ما عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفق منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا